من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بيجذي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتاد وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من طيعهم وقذف في قلوبهم رعب وقذف في قلوبهم رعب فرِيقا تقتلون تأسرون فرِيقا وأوفتكم أرضهم وديارهم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 سراحا جميلا وإن كنتم ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء